ومر بنا تعريف التنازع من يعرفه من يعرف لنا التنازع نعم تفضل فهد. توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد أو أكثر من يمثل نعم من يمثل للتنازع نعم تفضل أعطينا مثال آخر غير الشاهد هذا لا لا تضرب أكرمت أكرمت وضربت زيدا كيف تجمع بين إكرامه وضربه تقول قابلته وأكرمت زيدا مثلا طيب اذا توجه معمولان إلى عامل واحد أين المعمولان؟ أكرمت وقابلته والمعمول زيدا وقد يكون يكون العامل أكثر من فعل أو أكثر من عامل ويكون المعمول أكثر من واحد مثل نعم تفضل لا لا تضرب يا أخي قل لا لا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة, ثلاثة وثلاثين العوامل ثلاثة والمعمولات اثنان اين هما نا. دبر كل صلاة وثلاثة وثلاثين طيب مر بنا ايضا الحديث عن المفعول به المفعول به ما هو اخوان ما يجيب أحد المفعول به من يذكر مثالا للمفعول به نعم أكلت تفاحة, أكلت تفاحة. طيب أي المفعول به أين تفاحة طيب والمفعول به يسير جدا ومر بنا في درس الفعل المنادى المنادى له أحكام عديدة متى أول أو ما العربية أحواله الاعرابيه ما هي؟ نعم النصب الرفع هل يرفع المنادى؟ إيه يبنى أولاً البناء على ما يرفع به ثانيا النصب متى يبنى المنادى على ما يرفع به إذا كان نعم كان مفردا علما من يمثل نعم مفرد علم منادى مفرد علم نعم تفضل ها يا احمد يا زيد طيب المفرد العلم في باب النداء نعم لا المفرد يعني معرفه نعم لكن العلميه لا بد منها لان قد يكون نكره النكره فيها تفصيل طيب وش السؤال سالنا المفرد ما ذا يعني المفرد في باب النداء المفرد في باب النداء نعم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف طيب يا زيدون هل هو مفرد أو غير مفرد يا زيدون في باب النداء نعم مفرد يا زيدان في باب النداء مفرد ولا غير مفرد طيب في باب التثنى والافراد والجمع يا زيدان مثنى ويا زيدون جمع طيب نقولنا يبنى على ما يرفع به إذا أتيت مثلا قلت زيدون تريد أن تناديه ماذا تقول يا زيدون يبنى على ما يرفع به لأنه يرفع بالواو طيب المثنى مش تقول بزيد مثلا لو ثنيته وناديته يا زيد لان هو ابن على ما يرفع به طيب ايضا مر بنا الحكم الثاني من احكام المنادى النصب متى ينصب اذا كان مضافا مثل ماذا يا عبد الله او شبيهه بالمضاف مثل ماذا عن ها يا طالعا عن جبلا يا ثلاثة وثلاثين لو سميت شخصا مثلا بثلاثة ثلاثة وثلاثين قلت يا ثلاثة وثلاثين لأننا تصل بالشيء من تما معناه طيب تابع المنادة ما المقصود بتابع المنادة يا الله یخوان تابع المنادة ما هو نعم التوابع البدل والتوكير والعطف والنعت طيب ما أحكام تابع المنادة إذا كان المنادى مفردا علما تريد أن تتبعه نعم الرفع والنصب الرفع اتباع على أي شيء اللفظ. على اللف يا زيدو مثلا تريد أن تصفه مثا الضريف إيش تقول يا زيدو الضريفو اتباع على اللف طيب وإذا اتبعت على المحل إيش تقول لماذا؟ لأن المناد أصله منصوب على تقدير أدعو زيدا طيب نعطيكم أسئلة على الشواهد فيراكبا إما عرضت فبلغا ندمايا من نجران ألا تلاقيا هذه قاعدة ما قلنا لكم من أنواع المنصوب ما هي إذا كان نكرة مقصودة طيب ما الفرق بين يا رجل ويا يا نعم يا رجل نكرة مقصودة بتأخذ حكم مفرد العلم تبنى على الضم طيب يا رجلا نكرة غير مقصودة طيب يا غلامي كم فيها من لغة ما الم وش تسمى المسألة هذه المضاف لأي شيء إلى المتكلم طيب فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواده في خبرنا عليها قصة الصباح. عين الشاهد؟ هنشاهد ماكعب ابن مامة ابن أروه فيها جائزة آه. انتبهوا في ذكرت الجائزة اليوم إن شاء الله أو أو الدروس القادمة كل يوم جائزة لكم جميعا يعني يعني والبعض الكتب للجميع لأن المستوى الصباح كان رائعا جدا وربما تنسخ ترى هذه كما كان فيها انتباه نعم, نعم يا عمر الجواده الجواد ايش تكون؟ تابع طيب ما نوع التابع؟ صفه وقال الجواده اتبع على اللفظ ولا على المحل؟ طيب يا زيد زيد ليعملات ذبلي تطاول الليل عليك فانزلي إن الشاهد نعم إيش تسمى المسألة هذه ها. تكرار المن تكرر المناداة وأضيف كيف تعربه تقول يا زيد زيد ليعملات أو يا زيد زيد ليعملات طيب م مرة معنا المناد المرخم كيف ترخم سلمان إذا أردت أن تناديه نعم يا سلم على لغة من يا سلم على لغة من من لا ينتظر من لا ينتظر طيب ناديتها على لغة من ينتظر إذا تقول يا سلم طيب منصور آه. يا منصور أو يا منصور نعم لأن كلها مضمومة طيب مسكين ها ها يا مسكي بالكسره هذا لغه من ينتظر والثانيه سكو يفرح المسكين اصبح اسمه مسك لا طيب يا مرو ان مطيتي محبوسه ترجل حباء وربها لم ييئس شاهد يا مرو يا هذا نداء, نداء ترخيم شرف الالف والنون طيب تفضل نقرأ الآن نكمل بقية باب الندى لأن باب الندى يدخل فيه الاستغاثة والندبة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمرو والنادم طيب الآن عندنا درس الاستغاثة وهو داخل في درس المنادى وآخذوا بعض أحكامها الاستغاثة أولا نأخذ تعريفها وثانيا أركانها ثم أمثلة عليها تعريف الاستغاثة الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة حاصلة أو يعين على دفع مشقة متوقعة نعم هذه الاستغاثة والمستغاث به هو المنادة في الاستغاثة المستغاثة هو كل اسم نوديا هو كل اسم نوديا ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة طيب كم أركان الاستغاثة كان الاستغاثة أولا نبدأ بها واحدا واحدا مثلا لو يكون عندنا أمثلة يجي واحد يكتب تعالى عبد الحميدة ممكن تكتب بعض ال... نعم، مثلا نريد أن تكتب يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين لو ترفعها طرق أحسن نعم يا لله للمسلمين طيب تضبط الشكل اللام لا بالقلم الثاني المميز عشان بالأحمر يا لله ولا مثالي مكسورة طيب تستريح الحين نحتاجك اجلس هنا طيب يا لله للمسلمين نريد أن نطبق من خلالها أركان الاستغاثة أركان الاستغاثة أولاً الأداة وهي يا يا هذه للنداء لكن هنا خصت بالاستغاثة لأن كل استغاثة نداء وليس كل نداء استغاثة طيب أولا الركن الأول هو الأداء ثانيا المستغاث به أين المستغاث به لفظ الجلالة هنا المستغاث به لفظ الجلالة طيب الاداه هل تحذف في الاستغاثه ممكن في اذا تقول زيدوا لكن في الاستغاثه لابد ان تذكر لماذا لان المقصود من الاستغاثه رفع الصوت ويناسبه ذكر الاداه الا اذا عوض عنها كما سياتي اذا الركن الاول الاداه اسلوب الاستغاثه يحتاج الى اركان الركن الاول الاداه والركن الثاني المستغاث به ويكون مفتوح اللام لابد أن يكون مفتوح اللام يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين ويكون المستغف به مجرورا باللام المفتوحة يا لله المسلم يكون مجرورا بأي شيء باللام مفتوحة طيب الركن الثالث وهو المستغاث له المستغاث له اين المستغاث له المسلمين طيب ما حكمه يجر بلام مكسوره يجر من مكسورة طيب هذه هي اركان الاستغاثه من خلال المثال يقول رحمه الله ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به المستغاث به هو لفظ طيب. إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا هذه مسألة أخرى مسألة أخرى هي إذا عطف عليه ولم تتكرر ما إلا في لام المعطوف مثل ما تقول من يمثل إلا في لام معطوف الذي لم يتكرر معه النداء من يعطينا مثال نعم يا لزيد ويا لزيد ولعمر لعلي ما تكررت معه؟ لو تكررت مش تقول يا لزيد ويا لعمر لعلي إذا تكرت معه الأداة لابد أن تفتح لام المعطوف لكن إذا لم تتكرر تكسر اللام طيب ومنه قول الشاعر يقول يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد أين الشاهد يا لقومي ويا لأمثال قومي المستغاث به أين لقومي لأمثال قومي الشيكون معطوف به معطوف عليه طيب ولأناس هذا المستغاث له الشاهد عطف على المستغاث به وتكررت الأداة التي هي ففتحت لام المستغذب طيب لو لم تتكرر لو قلت مثلا في غير هذا المثال يا لقومي ولأمثال قومي ما تكون هذه تكسر الأداة طيب هذا من أحكامها مثل يبكي كناء ما معنى ناء يعني بعيد يبكي كناء بعيد الدار مغترب لحظه شيء نقف عند هذه قبل الشاهد يبكي كنائن ما عرى فعل المرفوع على ما رفعه مقدره لأنه منقوص ولهذا أوصف بعيد الدار نقل بعيد الدار بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجبي يا للكهول وللشبان الأولى يا لقومي ويا لامثال قومي لأناس طيب هنا قال يا للكهولي وللشبان لماذا لم يقل وللشبان؟ الشبان لأن الأداء لم تتكرر عطف ولم تتكرر الأداء طيب للمستغاث به أيضا له استعمالان آخران نقول لكم المستغاث به له الأول لابد أن يجر بلا من مفتوعة له استعمالان آخرا أحدهما أن تلحق آخرا أن تلحق آخره ألف أن تلحق آخره ألف وهنا أشار لها بقوله يا زيدا لعمر أو يا زيد يا زيدا لعمر طيب هذه الألف عوض عن اللام هذه الألف عوض عن اللام تقول مثلا يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني يا يزيد عوضة الألف هذه عن أي شيء عن لا المستغاثة هذا أسلوب آخر وشو سمى هذا هل هو ألصق بالنداء ولا ألصق بالاستغاثة بالاستغاثة قد يقول بعضكم لماذا يكون بالنداء ما في أعداء ما الذي علمنا أنه استغاثة اشتقوا لهم نلف لأخير الألف وغيره ها لان قال إيش يا يزيد لامل شوف ذكر له، احسنت بلد نقول يا زيد لكن اذا قلنا يا زيد لعمر عرفنا انه اسلوب استغاثه اذا للمستغاث به اللي هو الاول كم عندنا الان الاول ان يجر باللام المفتوحة ثانيا ان يعوض عن اللام الفا في الاخر طيب والثالث الا تدخل عليه اللام من اوله ولا تلحقه الالف من اخره لاحظتم وشجر عليه يجرى عليه حكم المنادى تقول يا زيد لعمر طيب قد يقول بعضكم لماذا لا نقول انه نداء ولا نقول انه استغاثة انه لعمر يا زيد لعمر اجتمعت اركان استغاثه الاداه والمستغاث به والمستغاث له اجتمعت الاركان واضح كم صار عندنا الان ثلاث حالات آه لو تلخصها لي يا عبد الحميد ثلاث حالات يا لله والثانيه مثل ما جاء المثال يا يزيد لآمل بس ما يكفي هذا لا كم لآمل عشان ما تقولش لآمل والثالث يا زيد لعمر خلاص طيب ولهذا يعني يستشهد النحات على هذا بقوله ألا يا قومي للعجب العجيب وللغفلات تعرض للعريب. وين الشاهد؟ ها يا قوم عاد نأخذ اللغات اللي مرت بنا في الصباح ولا معروفة. الحكم حكم المنادى. ألا يا قومي للعجب العجيب وللغفلات تعرض للعريب؟ هذا وإيش ألفق بأي الأنثى؟ الشاهد هذا؟ نعم. حيث؟ حذفت لام المستغاث به ولم يعوض عنها آلفا فاخذ حكم المناداء طيب ما الذي علمنا أنه أسلو باستغاثة اللام الأخرى مستغاث له طيب خلاص انتهينا من الاستغاثة نعم والنادب وزيد وأمير المؤمنين يجوز في العربية أن يستغيث الإنسان من نفسه لنفسه مثل ماذا استرید من نفسي لنفسه والله. اللي يعرف نعطيه جائزة يلا ان يسترید الانسان من نفسه لنفسه نعم ها لا يلا فنفسي لا هذا ندى واحد لا ايش ايش قلت إيه؟ من نفسه لنفسه ندى ندى هذه وليس وليست تستغيث ستاتينا قلنا الصباح من تعجل شيئا قبل أوانه نعم طيب ها يا نفسا كذا تقول لنفسي ممكن تقول يا نفسي لنفسي كذا أحسن طيب تعال خذ الجائزة ما تريد خذ جائزة كيف طيب يعني هذه الجواب لله هذا خالص <تصفيق> نعم طيب نعطيك ان شاء الله جاهزه يمكن هو طموح يخطط لاكبر منها نعم او ينتظر جواز نجعلها من الديون ولا خلاص نعطيك جاهزه لا بد، طيب الان نبدا بالندبه نبدا بالندبه وداخله بالاستغاثه في, في النداء نعم فلع. والنادب وزيد وامير المؤمنين وراس ولك إلحاق الهاء يقف. نعم. والنادب يعني الشوريد يريد أن والنادب يقول هذا معنى كلام. والنادب يعني والنادب يقول. طيب الندبة ما هي هي نداء المتوجع من الندبة ما هي هي نداء نداء المتوجع من أو المتفجع عليه الندبة ما هي. هي نداء المتوجع منه واحد يقول وا او المتفجع عليه متفجع سميت تفجع عليه فينادى في مثل وا طيب اذا ما الندبه هي نداء المتوجع منه او المتفجع عليه الاولى لنفسه والثانية لغيره طيب ما لقصت منها؟ ما لقصت من الندبة؟ الإعلام بعظمة المصاب. الإعلام بعظمة المصاب. مثل ما قالت المرأة ومعتصمة ومعتصمة. نعم. وقبل اللي استغاثت بالحجاج قالت يا حجاج هي ممكن تكون ندبة ممكن استغاثة. يا حجاج فقال لبيكي نعم طيب هذه هي الندبة بالمندوب من هو هو المنادى المنادى المتفجع عليه هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع من هذاه هذا هو النادب أو المندوب طيب فمن الأمثل على ذلك كما ذكر وزيد و أميرة المؤمنين حكم الندبه تأخذ حكم الندى وزيدة أصلها وزيدة هذه الألف تلحق ربما زيدة لها وزيدة طيب وشوف وأميرة المؤمنين وأميرة المؤمنين و تقول أدت نداء أم أو تقول ن ندبه طيب وأميرة منادى وش فيه منصوب. منصوب لماذا نصب احسنتم لأنه مضاف والمؤمنين مضاف إليه ما علامه جره الياء طيب ومنه قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أتانا جرير مرة أخرى ويمدح عمر بن عبد العزيز يقول حملت أمرا عظيما فصبرت له هو يرثيه هنا وقمت فيه بأمر الله يا عمر لما لم يقل يا عمر هل هذا نداء أو ندبة ندبة ما الدليل أنها ندبة الألف. والسياق سياق رثاء وليس سياق نداء لأنه قالها في أي شيء في رثائه الشاهد يا عمر وأداة النداء ما هي و... وقد ينادى بيا لأن يا هي أم الباب تدخل على الاستغاثة وتدخل على المندوب وتدخل على المنادى طيب الشاهد يا عمران فإنه يدل على أن المندوب متفجع عليه ولهذا استعمل يا نعم لماذا لأنه أمن اللبس ربما هل هو يريد النداء أو يريد الندبة أمن اللبس لماذا لأن المقام مقام ايش؟ مقام ايش؟ مقام رثاء ان المقام مقام رثاء ومنه قول المتنبي واحرق الباه واحرق الباه ممن قلبه قلبه شبم ومن بجسمه حال عنده سقم واحرق الباه يعني شايف الدوله مالي اكتم حبا قد بر جسدي وتدعي حب سيف حب سيف الدوله العجم وحرق قلبها وش نقول أدت نداء أو أدت ندبه وحر منادى وش فيه شبيب منادى منصوب لا مضاف منصوب وقلبه مضاف اليه ولا يستعمل كما مر من حروف الندى في الندبه الا و وقد تستعمل ياء اذا وهي بكثره ويا قد تنوب عنها وهي اقل طيب ما حكمه يلا عشان ننتهي من الندبه حكمه حكم المنادى تقول وازيد لماذا وازيد لانه مفرد عالم طيب وتقول وعبد الله لانه مضاف طيب هل, هذا هل يعدوا شركا هذه مسألة أخرى في العقيدة مثلا لو ناديت مثلا إذا قلت يا صلاح الدين هل هو شرك صلاح ميت نعم هو الأصل أنك ما تدعو إلا الحي الحاضر القادر لكن هنا ما يدعوه هنا خطاب استحضار وليس خطاب طلب ألا سنقول في كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا معروف ينادى القادر وغير القادر والحجر والشجر أي شجر الخابور ما لك مورقا هل هذا شرك؟ لا إلا إذا دعي يا فلان أقضي حاجتي افعل كذا دعي الحاضر غير القادر أو دعي غير الحاضر إذا دعي الحاضر غير القادر أو الحاضر لكنه لا يقدر لو مثل الإنسان قد غرق في البحر وقال يا فلان أنقذني هل هذا يعد شركا لا لأنه استغاث بمن يقدر لكنه قال يا فلان اغفر لذنوبه رد علي غائبي هنا يأتي الشرك طيب إذن ما حكم المنادى ما حكم المندوب أو المنادى المندوب حكمه حكم المنادى كما تقول يا زيد تقول واه زيد كما تقول يا عبد الله تقول واه عبد الله بالنصب ولك ان تلحق اخره الفا فتقول واه زيد وعمرو طيب ولك ايضا الحاق الهاء في الوقف تقول وازيداه وعمراه الا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيره طيب نعم انتهينا من باب النداء الان نبدا بالمفعول المطلق نعم تفضل المفعول المطلق والمفعول المطلق وهو المصدر الفضله المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا او من معناه كقعدت جلوسا وقد جنوب عنه غيره كضربته صوتا فجلدوهم 80 جلدسا فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الاقاويل وليس منه وكل منها راد طيب المفعول المطلق نأخذ مثالا ثم نأخذ تعريفه وبقية تفاصيله المفعول المطلق أعطونا أمثلة عليه مطلق وكلم الله موسى تكليما أكرمني جيد إكراما ضربته ضربا نصر على الضرب أيضا ها. أعطونا أمثلة عليه نعم فرحت فرحا فرحت جذلا الجذل هو الفرح هنا بالمرادف طيب هذا هو المفعول المطلق ما تعريف المفعول المطلق عند النحاة المفعول المطلق هو المصدر المنصوب هو المصدر هو عرف تعريف لكنه تعريف أخسر المصدر المنصوب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده هذا تعريف آخر هو المصدر المنصوب ممكن تقول ايضا الفضله انه ليس عمده توكيد لعامله مثل وكلم الله موسى تكليما طيب أو بيانا لنوعه مثل سرته سيرا نعم، حثيثاً، طيب، أو لعدده مثل ماذا؟ هجروهم ثمانين جلداً لأن العدد قد ينوب عن المصدر هنا، نعم، طيب، هذا هو تعريف المفعول المطلقون قال رحمه الله هو المصدر الفضله، أنا تكتب لها عبد الحميد مثالا على المفعول المطلق، نعم. نعم مثل اكرمته عليا اكراما إكراما نعم لو تقدر تمسح هذه عشان ننتهي منها اكرمت عليا اكراما طيب المثال الثاني فرحت جذلا الجذل هو الفرح طيب ضربته صوتا عشان ترتاح ضربته ثمانين ثمانين جلدة طيب ثمانين جلده. جلدة عشان طيب أين المفعول المطلق أكتب أيضاً رشقته سهما رشقته سهما أخذ تحت المفعول المطلق في كلها إكراما وجذلا وسوطا سهما تحت خط نعم نعم. إيه نعم هذا هو المفعول المطلق في جميع هذه الأمثلة يقول المؤلف رحمه الله وهو المصدر الفضلة لاحظوا الأصل في كل باب ياتيك بالاصل ثم ياتيك بالتفريعات وما ينوب عنه يقول هو المصدر الفضله طبعا المنصوب وما معنى فضله ما فضله يعني ليس ركنا في الإسناد قد يستغنى عنه لو قلت كرمت عليا الا يستقيم الكلام استقيم لكن لو قلت اكرمته او تقول اكرم ما الذي نقص نقص العمده الفاعل العمده الفاعل عمده ركن في الإسناد لكن مثل هذا فضله يعني قد يستغنى عنه طيب يقول ما هو أو في تعريف هو مصدر فضله تسلط عليه عامل من لفظه أكرمت عليا إكراما العامل من لفظه من غير لفظه أو من معناه يعني من مرادفه لاحظ فرحت جذلا لاحظتم ولا إدبارا من مرادفه هذا ولا لا ما العامل فيه اما من لفظه مثل اكرمت عليا اكراما طيب وكلم الله موسى تكليما من لفظه ولا من غير لفظه من لفظه طيب ولا المذنب ادبارا من لفظه ولا طيب ادبر المذنب توليه من لفظه ولا من مرادفه طيب ولا المذنب توليه من لفظه للمرادفه طيب أدبر المذنب ادبارا لفظه. من لفظه طيب إذن هذا هو المفعول المطلق هذه تاتينا بقية الأمثلة المفعول المطلق يعني هذا هو تعريفه طيب يقول رحمه الله مصدر فضله تسلط عليه يعني عمل به, عمل به عامل والعامل قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا ايضا مصدر يعمل في مصدر مثل عجبت من اهمالك اهمالا متكررا والمفعول المطلق اهمالا ما العامل فيه ليس عجبت العامل فيه اهمالا يعني عجبت ان تهمله اهمالا متكررا هذا هو المفعول هذا هو العامل فيه طيب وممكن ان يكون اسم فاعل مثل انا محب لك حبا جما اين المفعول المطلق حبا واين العامل فيه محب هل هو فعل لا طيب من جنسه ولا من غير جنسه من جنسه لان محب حبا مادتها واحده طيب يقول هو مصدر فضله طيب لو اتى مصدر عمده هل يدخل في المفعول المطلق مثل ماذا يا أخوان مثل كلامك كلام حسن كلامه أليس مصدر نعم مصدر أو اسم مصدر اسم المصدر مثل المصدر طيب هل هو مفعول مطلق لا لماذا لأنه عمدة كلامك مبتدأ هذا طيب إذن هذا هو المفعول المطلق طيب جئت رغبة في العلم رغبة مصدر هل هو مفعول مطلق؟ لا لأنهم أُتي به للتوكيد إنما بدل العلة داخل في درس إيش مفعول لأجله طيب عرفنا المفعول مطلق طيب المفعول مطلق ش يكون يكون مصدرًا في الأصل وهناك أشياء تنوب عن المصدر هل المفعولية المطلقة تنوب عن ليست مصادر إنما تعرب مفعولا مطلقا الأصل في المفعول مطلق أن يكون مصدرا كلم الله موسى تكليما أو بالمرادف فرحت جذلا لكن قد ينوب عن المفعول قد ينوب عن المصدر في إعرابها على المفعولية المطلقة أشياء مثل ما مر بنا الأشياء التي تنوب عن بعض الأشياء وتأخذ حكمها مثل وشي ينوب عن النائب الفاعل؟ المصدر. ينوب عن المفعول في عرابة هنا فعل المصدر الضرف. والظرف المجرور. والجار مجرور الآن ما الذي ينوب عن المصدر ويكون مفعولا مطلقا أشياء منها على سبيل المثال لفظ كل وبعض كل وبعض مضافتين إلى المصدر كل وبعض ما هناك مثال عبد الحميد فلا تميل كل الميل فلا تميله كل الميل أو الشاهد نفسه يكتبها طيب فلا تميله كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل حط على بعض تحت خط وعليها فتة بالقلم الثاني عشان يتميز لا تميل كل الميل كل ايضا اشده مفتوحه فلا تميل كل طيب ما الذي ينوب على المفعول المطلق اشياء اولها لفظ كل وبعض بعض اذا اضيفت الى مصدر طيب لو اعربنا خلونا نعرب الاصل ما اعربنا الاصل وكلم الله موسى تكريما كلم الماضي ولفظ الجلاله فاعل وتكريما مفعول مطلق ما نوعه مصدر طيب فلا تميل كل الميل ما نعرب بس نعرب كل الميل كل الميل معربها مفعول مطلق وهو مضاف والميل مضاف اليه ما الذي سوغ ان يكون لفظ كل مفعولا مطلقا لأنه اضيف إلى مصدر التقدير فلا تميله ميلا لكن هنا كل الميل اراد يعني لا تميله الميل العظيم فلا تميله كل الميل وشكون عربه كل مفعول مطلق ناب عن المصدر هل لفظ كل تنوب عن المفعول المطلق بكل حال لا ما تنوب عن المفعول المطلق الا اذا اضيفت الى مصدر انه ممكن تكون توكيد كل كما مر معنا يا تميم كلكم نعم ومثل بعض كذلك وشعر بعض ولو تقول علينا بعض الأقاويل طيب أيضا مما ينوب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا العدد فجلدوهم ثمانين جلدة فجد وشعر بثمانين مفعول مطلق مع أنه إيش عدد وهل كل عدد وهل هذه اللفظة ثمانين تكون مفعل مطلقا بكل حال ممكن تقول هؤلاء ثمانون وثمانون وقعت معطوفا مرفوعا طيب أيضا مما ينوب عن مما ينوب عن آلته آلة الفعل تقول رشقت العدو سهما والأصل اشتقل انت تقول رشقته راشقا لكن ناب عنه آلة الرشق ما هي السهم ضربته عصا وش تكون عصا الآلة آلة الضرب هي العصا نعم هذه الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق يقول وليس مما ينوب عنه يقول المؤلف نحو وكل منها رغدا ونخالف بعض المعربين يقولون الأصل وكلوا منها وكلوا وكل منها أكلا رغدا يقول فانتصبت انتصابه يقول حذفت الصفة ونابت ناب الموصوف عنها حذفت الصفة حذف الموصوف اللي هو أكلا ونابت رغدا عنها يقول هذا ليس داخلا في باب المفعول المطلق إذا نكون انتهينا الآن المفعول المطلق كم انتهينا من من الاستغاثة والندبة ومفعول مطلق طيب ناتي المفعول له هذه سهلة المفاعيل والمثالين ايش ولا تميل كل الميل لفت كل وبعض نابت على المفعول المطلق لماذا لانها اضيفت هذه اضيفت الى الاقاويل وهذه اضيفت الى الميل نعم تعربها مفعولا مطلقا لو تعرب ايش تقول تميل فعل مفاعل والفعل مضارعش فيه مجزوم بلا الطلبيه والفاعل هو الجماعة طيب فلا تميلوا وكله اشتقون مفعول مطلق تعرفها مفعولا مطلقا لا إذا أضيفت إلى مصدر في الغالب نعم اسم الإشارة ينوب عنه احنا ناخد بعبارة المؤلف ولا اسم الإشارة أيضا ينوب عنه مثل قلت ذلك القول ينوب عن اسم الاشاره نعم وي هل عمل صالحا مفعول به نعم طيب المبنى لانه نائب عن ايش نائب عن المصدر هذا مثل وكلا منها رغدا نعم طيب ناخذ الان المفعول له وهو قال المفعول نجل. لأجله نأخذ أمثلة قبل أن نقرأ جئت رغبة في العلم شربت الدواء رغبة في الشفاء هذا هذا هو يسمى مفعول لأجله الشرب لأجل كذا المجيء لأجل العلم مثلا طيب نعم تفضل المفعول ولا والمفعول ولا وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا نه قمت اجلالا لك فين فقد الم... هذا هو تعريفه ممكن تعريف اخر تقول هو المصدر هو المصدر المفهم عله المشارك لعامله في الوقت والفاعل لو تكتب الأمثلة عبد الحميد نعم هو المصدر المفهم عله المشارك لعامله في الوقت والفاعل مثل ما تقول ما يمسح خلاص خل هذه أكتب, أكتب مثال أكتب شربت الدواء رغبة في الشفاء طلها فتدين شفاء رغبه لا لا, لا رغبة في رغبة ت ت تحت احمر عشان نعرف ان هذا هو الشاهد شربت الدواء رغبه في الشفاء هذا هو المفعول لاجله نطبق عليه التعريف وش قلنا هو المفهم المفهم عله ايضا لو زدنا ايضا قلنا المصدر الفضله ايضا انه ليس عنده المفهم عله المشارك لعامله في الوقت والفاعل شو يسمى هذا يسمى مفعولا لاجله ويسمى مفعولا له طيب نطبق التعريف هو المصدر اين المصدر رغبه المفهم عله اليس شرب الدواء هو الرغبه في الشفاء كم عندنا الآن؟ اثنان قال المشارك لعامله أين عامله مشارب. شربته في الوقت وقت الشرب هو وقت الرغبة شارك في الوقت والفاعل الشارب هو الراغب كذا إذا اختل شرط لابد أن تضع اللام إذا اختل شرط أعيد المثال أعيد التعريف مش قلنا بالتعريف هو المصدر المصدريه وين نجدها المصدر الان في رغب يرغب رغبه طيب هو المصدر المفهم عله افهم عله لو ما فهم عله مثل كلم الله موسى تكليما هذا توكيد ماذا يصبح, يصبح مفعول يصبح ايش مفعولا مطلقا لكن هنا مصدر افهم عله طيب مصدر اجتمعت المصدريه واجتمعت العله قال المشارك يعني ما مت متفق مع عامله في الوقت والفعل شربت الدواء رغبه في الشفاء الشارب واحد والراغب واحد هو نفسه طيب والوقت هو الوقت لو اختل شرط من هذه الشروط سياتينا لابد ان تدخل اللام على المفعول لابد أن تدخل اللام على المصدر ويكون فيه معنى العلة لكن ما يعرب علة ما يعرب مفعول لأجله إنما يعرب جار ومجرور فيه معنى العلة لكنه يعرب جارا ومجرور إذا اختل شرط من هذه الشروط طيب إذن هذا هو تعريف المفعول لأجله يقول رحمه الله وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا كما في التعريف الثاني يشارك عامله في الوقت الفاعل يقول نحو قمت إجلالا لك مثال ثاني قمت إجلالا لك أين المفعول له إجلالا لن فيه الإلة ما سبب القيام ما علة القيام من الإجلال طيب أين العامل قمت طيب هل شارك في الوقت الفاعل شارك القائم هو المجل والوقت هو نفس الوقت طيب ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم من الصواعق حذر الموت قد يكون المفعول لأجله قد يكون منونا لاحظوا مثل إجلالا وقد يكون مضافا حذر الموت شو عرب حذر الموت مفعول لأجله من الجاعل للأصابع هم من الذي حذر الموت هم نعم طيب إذا اجتمعت الشروط في الأمثلة الماضية طيب إذا اجتمعت الشروط جاز لك أن تنصبه مفعولا لأجله تقول مثلا جئت رغبة في العلم شربت الدواء رغبة في الشفاء وجاز لك أن تدخل عليه اللام جئت للرغبة في العلم جئت للر شربت الدواء للرغبة في الشفاء يجوز لك الأمر إذا اجتمعت الشروط طيب إذا اختل شرط أمثلة مثلا لو فقدت المصدرية فقدت المصدرية العلة موجودة لكن المصدرية فقدت مثل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع لكم أليس فيها معنى العلة لأجلكم هل يعرب لكم هنا مفعولا لأجله لا لأن فقدت إيش المصدرية نعم مثل ما يقول من القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولو كن لو أنما أسعى لأدنى فيه معنى الإله ولا لا لكن هل يعد مفعولا لأجله لا لأنه فقد شرطا وهو المصدرية طيب ومثل اتحاد الزمان نقول المشارك لعمله في الوقت والفاعل طيب لو اختل المشاركة في الوقت مثل قلت جئت اليوم لإكرامك غدا هل نقول جئت اليوم إكراما لك غدا لا اختل شرط ما هو المشاركة في الزمن المشاركة في الوقت لأن جئت رغبة في الشفاء الوقت واحد أو شربت الدواء رغبة في الشفاء الوقت واحد اشترك معامله مع طيب إذا اختل الشرط له الزمن وجب جره باللام لو قلت جئت اليوم لإكرامك غدا ما تقول جئت اليوم إكراما لك غدا لأنه اختل شرط صحيح اجتمع التعليل واجتمعت المصدرية واجتمع الفاعلية الجائي هو المكرم لكن فقد شرط وهو الزمن لأن المجيء اليوم والإكرام سيكون غدا واش يجب يجب جره باللام جئت اليوم لإكرامك غدا لكن لو قلت جئت إكراما لك انطبقت الشروط جئت اكرام لك لكن لو قلت جئت اليوم اكراما لك غدا يصلح لا جئت اليوم لاكرامك غدا إذا شخت هنا شرط الوقت إيش؟ الوقت الوقت طيب ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قول الشاهد, الشاهد النحوي واني لتعروني لذكراك هزه نعم الذكرة هي علة عرو والهزه عله كونه قدتته الهزه وزمنهما واحد لكن اختلف الفاعل ففاعل العرو هو الهزه وفاعل الذكره هو المتكلم واني لتعروني لذكراك هزته طيب انتهينا من المفعول لاجري فيه احكام اخرى لكن هذا هو ذكرها المؤلف مثل كون يأتي يأتي منونا مثل رغبة في العلم ويأتي مضافا ويأتي بالالف واللام طيب إذا قلت جئت لإكرامك هل تعريبه مفعولا مطلقا مجرور مش تعريبه فيه العلة قصلي هل تعريبه مفعولا لأجله تقول لام حرف جر وإكرامك اسم مجرور نعم تفضل فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم وإني لا تعروني لذكرك هزة هزة فجئت وقد نظت لنوم ثيابها نعم لنوم ثياب فجئت وقد نظت لنوم يعني لأجل النوم نعم فجئت وقد نظت فقد الشرط نعم مثل الشاهد الذي قبله فجئت وقد نظت لنوم ثيابها فإن النوم علة لخلع الثياب وفاعل الخل والنوم واحد لكن الزمن غير واحد طيب نعم المفعول فيه المفعول فيه هو المسمى ظرفا المفعول فيه هو المسمى ظرفا والظرف كم نوع ظرف زمان مثل صمت يوم الخميس وظرف مكان اه ايش جلستو الظرف المكان ناحية المسجد. نا نأخذ أمثلة عشان تصور الموضوع. والظرف لابد أن يكون متضمن معنى في صمت يوم الخميس التقدير في يوم الخميس. طيب لو قلت في يوم الخميس هل يدخل في الظرف؟ لا يدخل فيه بابيش الجار والمجرور نعم تكتب أمثلة هذا. كتب الأمثلة صمت يوم الخميس وجلست ناحية المسجد. هذه أمثلة أي قاعدة أي باب افهم أصل مثلا ثم تأتيك التفريعات تباعا صمت يوم الخميس وجلست ناحية المسجد طبق عليها القواعد السادقة يوم الخميس ناحية المسجد طيب تفضل المفعول فيه والمفعول فيه وهو ما سلط هنا أي... يعرفه رحمه الله نعم وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان كصمت يوم الخميس او حينا او اسبوعا او اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالامام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدي ولدا السلام عليكم والمقادير والمقادير كالفرسخ كالفرسخ ما الله والمقادير كالفرسخ وما صير من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد طيب نأخذ المفعول فيه وننتهي من درس هذا اليوم هناك تعريف ثاني المفعول فيه وهو المسمى ظرفا تعريفه هو اسم منصوب هو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان مضمن معنى في مضمن معنى في اسم منصوب يدل على زمان أو مكان مضمن معنى في بالطراد بد أن تطرد فيه بالطراد كما قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمنا في بالطراد كهنا كث أزمنا طيب هذا هو اضاء هذا هو الظرف المفعول فيه هنا مثال لظرف الزمان صمت يوم الخميس لو تعرب تقول يوم مفعول فيه وتقول ظرف زمان منصوب طيب وهو مضاف الخميس مضاف اليه جلست ناحية المسجد ناحية مفعول فيه ان الفعل وقع فيه أو تقول ظرف زمان منصوب طيب هل كل اسم زمان اسم مكان يقال انه ظرف او يقال انه مفعول فيه لا يعني بعض الظروف متصرفه مثل قوله تعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هنا يوما منصوب وظرف لكن هل هو يعرب يعرب مفعولا فيه لا لانه يعرب مفعول به هو المخوف لاحظتم طيب صمت في يوم الخميس وش فقد فقد النص صار جار مجرور طيب <تصفيق> مثل قوله تعالى أحيانا قد يأتي بمعنى فيه وترغبون أن تنكحوهن على معنى فيه وش التقدير وترغبون فيه لأن فعل ترغب إذا عدي بعن فهل هو مطلوب أو غير مطلوب رغبت عنه غير مطلوب رغبت فيه مطلوب وترغبون أن تنكحوهن وش التقدير على معنى فيه هل يعرب جملة أن تنكحوهن مفعول فيه لا ليش لأنه ليس ظرفا معنى نجتمع فيه معنى فيه طيب يقول وهو المفعول وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه يعني مضمى معنى فيه كما في التعريف الأخصى صمت يوم الخميس. شهر يوم الخميس ها مفعل فيه او حينا تشير الى المصدر المبهم الظرف المبهم ما معنى الظرف المبهم غير محدد حينا مو مثل شهر شهر محدد يوما محدد لكن حينا شوف مثل رحمه الله بتمثيل يضبط المساله صمت يوم الخميس هذا ظرف وأيضا مضاف ثم قال أو حينا هذا ظرف مبهم غير محدد طيب أو أسبوعا هذا ظرف محدد طيب أو اسم مكان وهو الجهات الست كالامام والفوق واليمين وعكسهن البقية الجهات الست ونحوهن كعند ولد والمقادير كالفرسخ ومصيغ المصدر عامله مقعد زين طيب اذا يا من كلام يفهم أن جميع اسماء الزمان تنصب أو تقبل نصب على الظرفية ولا فرق بين المختص منها المختص مدل على زمن محدود مثل شهر وسنة ويوم كلها تنصب على الظرفية صمت سنة صمت يوما صمت شهرا صمت أسبوعا أو غير المختص وهو مدل على زمن غير محدد مثل سرت وقتا سرت برهة مو محدد شيء إذا يا إخوان أسماء الزمن كلها تقبل النصب على الظرفية طيب أسماء المكان لا يقبل النصب على الظرفية منها إلا ما كان مبهما ما معنى ما كان مبهما يعني غير مختص وهو ما ليس له حدود تحصره وجوانب تحويه مثل الجهات الست الفوق والتحت هذا المبهم ثلاثه انواع الجهات الست فوق هل هو شيء محدد كل شيء في الدنيا فوق تقول فوق وتحت نعم والأعلى والأسفل واليمين إذا لا ينتصب منها على إلا ما كان مبهما مثل الجهات الست وفوق كل ذي علم عليم طيب وقد جعل ربك تحتك سريه وشعر تحتك مفعول فيه أو تقول ظرف مكان ليش لأنه ظرف غير مختص مبهم طيب ومثال أسفل والركب أسفل منكم مثال أيضا وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات ذات. ذات اليمين هذا من الظروف غير المختصة المبهمة طيب وكان وراءهم وش وراءهم ظرف طيب أما الأسماء المكان المختصة مثل البيت والمسجد والدار هذه محصورة محوية ما تعرب مفعولا فيه مثل تقول سكنت الدار ما تقول الدار مفعول فيه إنما هي منصوبة على نزع الخافض نحن يقولون سكنت الشام ما منصوبة على نزع الخافض يعني سكنت في الشام منصوبة على نزع الخافض وليس على الظرفية طيب يلحق بأسماء الجهات وما أشبهها أشار إليها المؤلف رحمه الله قال ونحوهن كعند ولدأ والمقادير يشير إلى ما يلحق بالظروف يقول وقولي ونحوهن أشار إلى الجهات الست وإن كانت ستا لكن الفاظها كثيرة طيب مما يلحق بذلك اسماء المساحات كالفرسخ تقول سرت فرسخا والفرسخ يساوي ثلاثة أميال الميل تقريبا 1600 متر نعم وكذلك ما كان مصوغا من مصدر عامله من جنس مثل قلت جلست مجلس زيد في المجلس مشتق من الجلوس وهو مصدر لعامله إذن شعر بمجلس هنا ظرف مكان. لكن لو قلت قعدت مجلس زيد ما يصبح ظرف مكان لأنه ليس من جنسه. طيب. وأيضا أيضا قد ينوب المصدر. أجيئك قدوم الحاج. شو التقدير؟ وقت قدوم الحج طيب إذن هذا هو الظرف أو المفعول فيه نكون انتهينا من يعني طيب نقف الآن عند المفعول معه حتى إن شاء الله تكل الأذان ونبقي إلا القليل إن شاء الله لعلنا ننتهي منه يومين أو ثلاثة بالكثير طيب وصل الله وسلم على نبينا محمد